42. Betho <coughs> ni'ch. Bismillahir Rahim. والله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام الممن المهيمن العزيز الجبار المتكبد الخالق البارئ المسور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسد الخافد الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللتيف الخبير الحليم العزيم الغفور الشكور العلي الكبير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 المحي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد السمد القادر المقتد المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله البصير فتذرول 39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 اللهم صلي على محمد عبدك ورسولك وصلي على المبينين والمبنات والمسلمين والمستماء اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد ورحم محمد وآل محمد كما صليت وباركت ورحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد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 اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما على ال ابراهيم انك حميد صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم انك حميد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما على ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اللهم صل محمد وعلى ال محمد كما على ابراهيم وعلى ال ابراهيم حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم انك حميد مجيد اللهم محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم حميد مجيد اللهم صل محمد وعلى ال محمد كما صلى على ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد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 كما صليت على آل وبارك على محمد وعلى, آل وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صلي على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد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 اللهم صل على محمد وعلى ال كما صليت على ابراهيم وعلى ال حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما على ابراهيم وعلى ال حميد مجيد اللهم ارحم على محمد وعلى ال محمد كما رحمت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد على محمد وعلى ال محمد كما تحننت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم إن لك مجيد اللهم سلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن مجيد اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم على محمد وعلى آل محمد ورحم محمد وآل محمد كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إن لك حميد مجيد اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن لك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صلي على محمد عبدك ورسولك كما صليت على آل إبراهيم مبارك على محمد وعلى آل محمد كما بارك على آل إبراهيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما جئت كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد النبي كما باركت على ابراهيم انك حميد مجيد اللهم محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى ال محمد اللهم صل محمد وعلى ال محمد صلاه تكون لك وله جزاء اول حقه اداء المقام محمودا الذي وعدته وجزه على ما هو أهله وجزه أفضل ما جازت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته وصل على جميع إخوانه من النبيين وصالحين يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى ال <سؤال> محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال وبارك على محمد النبي الامي وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد محمد وعلى اهل بيته كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد اللهم صل علينا معهم اللهم على محمد وعلى اهل بيته ما على إبراهيم إن لك عميد مجيد اللهم بارك علينا معهم صلوات الله وصلوات المؤمنين على محمد النبي الأمي اللهم صل على صلواتك ورحمهك وبركاته على محمد وعلى ال محمد كما جعلتها على ال ابراهيم انك حميد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وصل الله على النبي <تصفيق> التحيات لله والصلاه وطيبات السلام عليك يا النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد أن محمدا عبده ورسوله التحيات طيبات الصلاه لله السلام عليك يا هل الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله التحيات لله طيبات الصلوات لله السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله لا واشهد ان محمدا عبده ورسوله التحيات وبركاته صلوات طيبات لله سلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله إلا الله وأشهد أن لا محمد عبده ورسوله بسم الله وبالله التحيات لله وصلوات وطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله صالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا محمد عبده ورسوله أسأل الله جلت وأعوذ بالله من النار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 بسم الله وبالله خير الأسماء التحيات طيبات سلوات لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وأن ساعة آتية لا ريب فيها السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله صالحين اللهم اغفر لي واهدني التحيات الطيبات والسلوات والملك لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته بسم الله التحيات لله صلوات لله زاكاة لله السلام علي النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين شهد أن لا إله إلا الله شهد أن محمد الرسول الله التحيات الطيبات السلوات الزاكيات لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين التحيات الطيبات السلوات الزاكيات لله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد العبد الله ورسوله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين الدحيات wo salavatu rahulAllahu alayhi السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين الدحيات لله صلوات القيبات السلام عليك ايها النبي ورحمة الله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان لمحمد عبده ورسوله